وغل للرحمات بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات قوم عظماء ككعبتهم محفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات يتوارف نبض إن انسمع داعي للصلاة ملكتني الدهشة لنا موط للمسجد الافول الخطوات احسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظه تستفسر عيني أعينهم فترد شفاهم بالبسما اقرأ فقرأت مسراتي ومساراتي في ديني حياة وارتبك الشوق وخالطني احساني من بالحاجه لدعاء وسالت الشيخ فقط الدمني مفتاح جناتي في كلمات ودعاني لي قوا قد جل الهي عن الشهادات فالانا نؤلهه علي الله. ود الدنيا من حولنا فاشهد انما في صف الس وارشدني وجعل لي موفورا الحسنات تهداني حسن معاملتي ودعاني بسلوك ايضا من يهديني الجنه نفسا فعليه الرحمه والبركات خير من حمر النعم ومن ما في دنيا